ليس لوقعتها كاذبة حافظة الوافعة إذا رجت الأرض رجاً وبسر تج ب ب فَكَانَة حب أَ وَكُنْتُمْ بطَ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 على سر من ضونة متكئنا عليها متقابلين يقف I'm cool. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ Oh إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما